ا ِ ذ َ ك َ ت و ا ل ر ّ و ح إ ل َ ي ه ِ فِي ي َ و ْ م ك ا ن َ مِقْدَارُهُ ه 50000 سَنَة ف َ ا ص ب ِ ر صَبْرًا ج َ م ي ل ً ا إ ِ ن ه ُ م ي َ ر َ و ن َ ه ُ ب َ ع ي د ً ا و َ ن َ ر ا ه ُ ق َ ر ي ب ا ي َ و م َ ت َ ك ُ و ن ا ل س م ا ء ك َ ا ل ْ م َ ه ل و َ ت َ ك ُ و ن ا ل ج ِ ب َ ا ل ُ ك َ ا ل ل ّ ع ِ ن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي ت ؤ و ي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 و ا ل َّ ذ ي ن َ ه ُ م ل ِ أ َ م َ ا ن ا ت ِ ه ِ م و َ ع َ ه ْ د ِ ه ِ م ر َ ا ع ُ و ن و َ ا ل َّ ذ ي ن َ ه ُ م ب ِ ش َ ه َ ا د َ ت ِ ه ِ م ق ا ئ ِ م ُ و ن و َ ا ل َّ ذ ي ن َ هُمْ عَلَى ص َ ل َ ا ت ِ ه ِ م ي ُ ح ا ف ِ ظ ُ و ن أ و ل َٰ ئ ك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك ل مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم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 فَذَرهُمْ يَخُوضُوا و َ ي َ ل ع َ ب ُ و ا ح َ ت َ ى يُلاقُوا ي َ و م َ ه ُ م ا ل َّ ذ ي ي و ع َ د ُ و ن يَوْمَ ي َ خ ْ ر ج ُ و ن َ مِنَ ا ل أ ج ْ د ا ف ِ س ِ ر ا ع ا ك َ أ َ ن َّ ه ُ م إ ل ى ن َ ص ب ٍ ي ُ ف ْ ض ُ و ن خ ا ش ِ ع َ ة ً أَبْصَارُهُمْ ت ُ ر ْ ه َ ق ُ ه ُ م ذ ِ ل َّ ة